إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلو شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القائد فَظَلَمِ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَصَقَادُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءً قَوْمٌ أُصْدِعُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْحَسَنَةِ وَالْحَقِّ وَالْحَرْقِ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 الله به والمنخنق والمنخنق والمؤكدة والمتردية والنطيحة وما أكلسبو إلا ما ذكئتم وما أكلسبو إلا ما ذكيتم ايتوم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلك فسق اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم واخشون 112. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 113. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يَسْأَلُونَكَ مَا بَأْوِي لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكْلِفِينَ وَمَا عَلَّمْتُمْ الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمستن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله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 المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيت مهنه جورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أحدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا ثم تُم إلى الصلاة فأُصِلُّ جُهَّةَكم وأيَّدَيَّكم إلى المرافق، فأُصِلُّ جُهَّةَكم وأيَّدَيَّكم إلى المرافق، برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائص أو لَامَسْتُمُ ساء فلم تجدوا ماء فتيمموا طيبا فتيمموا طيبا ما أنفتم صعيدا قريبا فتَيَمَّمُ صَعِيداً قِيِّبا فَمَسَحُوا بِأَجْوُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا نُرِيدُ جعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم من عمته عليكم وليتم من عمته عليكم لعلكم تشكرون.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 واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكبروا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 فهنا <تصفيق> كميدي هاي عشرة ذي إنوسى أجي كنا سعبتنا تفسير كقرآن ككريمك كوه يتبنى يضادمون ككهما أيضا كباد مكبلها بنايا من سورة المعيدة أيضا كوه يتبنى دنواكو أجي من السورة النفسها إذن سورة المعيدة كميدي سورة سورة المعيدة أي يكون ماذا عابنت آخر كصورة اي الله في دار سوره لو مغا عوي او بقوله تبارك وتعالى يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء هل خاصو كيمان دونا كل ما مائده لا سيكون مغا عوانته هي سوره المائده سوره سناد كل شيء كان قوضاً بقول لياتباني آفر صورة ذوت صورة المعيدة وصورة دي سناد صورة الفاتحة كو صورة البقرة لبا صورة أهل عمران صدى صورة النساء آفر صورة المعيدة وصورة الخمسة وصورة دي شناد. صورة المعيدة وصورة مدنية فحيك متعي صورة دي سودقي كدر رسولك عليه السلام والسلام. وما كنتم كأجريت من الدين المنورة، طالما كيسنا، أم من عمره المبارك، أمره نبيا قيما بدننا، طالما كيسنا قدم رجل اسم الدين المنورة كن ولا صوره هي صورة ذلك ميتاي، وأنسيت هي لفات صورة دو، أي مدينة هو مدينة كصورة ذلك ميتاي، ولكن من اول ما نزل أيه ميتاي. سورة المعيد آياد هذا بغلي اللبات آياده وآياتها سورة المعيد آياد هذا مئة وعشرون آيات بغلي اللبات آياده سورة المعيد بلاب تيواتنا أبدو هذه السورة وعن سورة تنكب بلاب آيات بسم الله أعبوا وينما ذي عسقي مغببا قسك الشديد عليه الرحمن نحرس جوده أونك ولا قارتن الرحيم الرحم متقارهان إذا أنت أبرم أيزي الرعد أيقارة نحرسها كما قال عز من غايل وكان بالمؤمنين رائما كل كأنت رميسر الرعد أي الرحم وياي ونقول نحرسنا يا ما أعد لهم مؤمنين توحيه بوضر ماي في داري كرامتي أقل كجنة الليلة أسئبه كرامينا أيكو كراميو نعم ذاكا رحانيو وقونا ترق للمؤمنين هالكاسيو النحريس قا رحانيو أيها تال إله الله بذا النحريس بله اللحن اللي يلا أسكينان أسكدي بان سورة المعيدة قبل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين مركز مقاشر مراد إياه الذين أمنون لقدروا وحلوا إياه ku أذيك لما أمبانك إيكارت لا أساليت الله أما وحل بدأ صدحيه مجيرته أمر إنه قدم بيه ووحيال أيته ينهي إنه قدم بيه وحل حيالينا دينة كان الله عليك قوان الأمر هو النهي وحل غفره يقول إياه يقول إياه وحل قرب إياه وكفل لابدع سيدين تكاكوابتا تقوض القرآن ككسو النقوطي أما الوارضي تقول أهل اليهاي وعلى مدعس امتثال الأوامر وعلى إسفره الله فارمه الله الله مغلول لا إذا بقاته أدوما ملكي أهل اليهاي الله إلا مغلول إنه الله مقاشنا وعلى صالحك هذه القوة عنداي من إيبا كاملة من أبعنا؟ هذه الدقيقة نكمل من؟ الله الدقيقة نكمل من؟ أول نهروك وأورين حتى أنكما مالنتين كل كم غني ذي بمقشو أرجع المستفيد الوحيد أفككوا بعد ما خلقه بكفا إلى سنايا يعدوني يا خيره ونأكل عليهم وارق النمر من وح اللجو أورينا هين الليلة المقشية هاي وصدق الله في قوله وما خلقت الجن والإنسى إلا اللي يعبدون ما أريد منهم من الرزق وما أريد أن يطعمون وآخر أفسنت على البشرة أيها إلى واحد ما أدموا ولا شيء أي كل كان تلدون كل هذا كمبار من هذانا مرنا دبدي أدر تادو دري إنه رزق دبدي كهنو صو قارو تجاريه أو رزق دبدي له كهنو كل ما شيل يبان دل جكديه كلام أنا مفيد سادبه، كقطعان قوام مفدي، فيزغنا وأنت كانت ما أريد منهم من رزق، إذا وحيدة كان ملهي، وما أريد أن يدعمه، كأيجل أنا ملهي. كل كائن كأدم الله بن آدم يا حقنا يا كنوا سيد كنوا أدم، حقنا كأدم كالغُشَّ جل لها، بل لم نر من خدمتي في أداة جزا، كسرتي في قوة جزا، كل كائن كأرنا وحيغا كان. يكن إيجل إذن ملي هدان إذن أبوري إبادان إذن أبوري يا أيها الذين آمنوا أشرحوا الأسماء عالق الأقوام مرك إلى يا أيها الذين آمنوا ولا ياي مقال لغوا يرى إيمانك قين بدن ملك إذن تشرف كفن وار لغوا ياري أسلوبك يا ولا ياي هدان لغة العربية نقال يا أيها الذين آمنوا ندها يتنبيها إيه تعريفك موصولك اللي سمويا يا راي إنتا بواع تراف نوحي وقودا بيهي إيه باكوا قوسي أبقي أوكو يا راي أوكو لاحض لي أومارك أنا تلوي انكوسيي أبقي قودنا افعل ولا تفعل هدى المنتاج سيدا هيالي سيدانا هيالي قال تعالى فدوح يري يا أيها الذين دطري آمنوا حقهم تليمة الامن مارك آمنوا اللي يريوحي لهميي يمفعول بها وليس كدائي ليفيد العموم وحالهم يواتقنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه والرسوله واليوم الآخر والغضاء والغدر خيره وشره من الله عز وجل لإذا أبدا تكيكم اليوم أوفوا وحد أوفسان بالعقود بل عمال. العقد وحي اللي قلت علي وحي إلا جنتي وحي إلا القيبات من أبي أبي الحديم الجهل وحي إلا تكاليف السرعية سرعاداً إلى الجديد هي تكاليفة حلكاً لغساري يال وحان هيال وحان نهيال فعلاً وحان نيال وتركاً وحاسداف وأمراً وحايال ونهياً وحاهيال حلاساً وحا لوحي بنا فري أفر بأيه هو, هو الامر والنحي والحلال والحرف أفر تانا أهوه هو, هو وحي اللي ذنفرين دماء استير وحي اللي ذنك الراذج كديراذ وحي اللي من بنائي كدغم وحي اللي ذنك حرمي كدوصور تسوى فيما بيننا وبين ربنا بل ما كرأسير وفيما بيننا إن جادوما ذا دو واحد إنه كبر لنا نوخ نخضابه نو عدين توافق سنادوياي وإنه إنه أفنى أفكار لبلا أن وجوداً لبدا إشكور ستي هاي من قبل أركابه قبل كله حقي سوء دورو لبدا إصلاحي لبدا إسوسا الشرك لبدا شركة وبدا جسي فيما بينكم يمكن لأعدينا أذكر لنا وحا صعري فيما بينك وبين نفسك وهي عنه التزامة أنه يكون مواجبين يتبالن قادة سيدان ندرك وكاله سيدك وعدك إلا الله يتبال ماذا إسك إلا لئي يغل حداك تهين إلا كوار رمائي إلا لئي أما الله إذنك لا بلانتها أما إذنك أدحذينك بلانتها أما أدقي النفس هذي تاقنتهاي ندرك إيا يا أيها الذين ضدك آمنوا حق لما أنت فيما يجب أو في واحد بوئسا بالعقود بالله ماذا لكم والله ماذا فعلت المامي دربا أحلت لكم وعليذين بني أي بهيمة الأنعام نعمولين بهيمه هي أنعام وإسكمت بهيمة وأهره إلى الله هي قال أنعامنا وإس لصدع الله إلا فترشي إلى نفسه وعليسه إلا فأي كل غير الافرس ولا ثاي والله باش يسكملا لا يجي الافرس اللغه العربيه بيانيا لويلا وحيل لكم بهيمه فيل العام وان عامض وهي ادينا كلمة البريل وحيل ميك باب الساجين وختم حديد ختم من حديد وباب من ساجين من العام وحويتنا ليل بن يواخبر نغ وحيل وعاقوين حولها إياكي النفط هذا أكلم بعد ذبح كل كات كهاتجورة هذا تدكية شرعية إنه تكتب عمتان بها الليذين باننايه إنه بغت عمتان وحلت ما وحلة لكم وحال الليذين باننايه فهيمة حوله فيها لنعامه أريق إيا الله دا إلا ما فعا با الليذين باننايه يطلع اللي آخرين دونه حليكم كركي نايمة ما حرين أيها يكو إيمان محرمات او تظلم وحان تظن كان با ليين بنيه ماشي واحد محرمات ها ياي لكن حلاشه ما كوبنا حلاشه اراد كبوا كل حلاشه اراد كبوت انتي كوداجين وريدو ان اد كو وريغيستو وخياليه لا حرمي ما وراء داريكم يسالونكم ماذا الا لهم قل أحلال لكم الطيبة وحف عن جديد جيبان ليدين بنية قلت بها انت اغضح انت على سا وكوغنها ويقوم بها محرمات ويقوم بها انت أسفل عليه هذا تبع الله هذا الذين مغلق أحلال لكم ليدينك بثيمة حول وعلى الله يقول إلا ما بان ليدين بنية يطلع لأخرين دونو عياتك إمان دونو عليكم كركين اللوهو أخرين ارماد عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما في الا غير الله به والمنخنقه والموقوطه والمتردية والنطيعه وما اكل الصبوع إلا ما ذكيتم وايمان دونت انت ما هان وحي كلا ليدين بنيي لله ما كمان يطلع الله عليكم كركينا غير محل الصيد وقاركوا بنيس غير كو يدينكو وانتم له غارطان وحرم حسيه عمره من ميونه عيدكم حج وعمره من ميونه يغار بما بنا وغار سنه هذا والله كذا دونا من دونا لكم سيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ان جاي لك ما دمتم حرما انت خدام لشره عمر لي عاجز أما كل كان حلال نقلتان وإذا حالت فاستادوا كل كان حج عمره جلتان والعاليس كميتان وقال لا أردش نريه يغار تيم لكن انت عد بالله هذا حرم تيم إلا ما كمahanه دخل الله غرندونه عليكم كركينا غير محلصي وغاركوا بنا إذا غير كل حالاته وأنتم نادوا قرتن إذنك أو حروم حج عمره حرم ذي نيل أحكام شيئا بإن الله إله يعكمه حب الدول مياه ما يريد إرادة مضلغة أيها ياه وهو مضلغ تصرف عدمة حقرية قبرا لما تشهد سود دوليال يعكمه ما يريد ويفعل ما يشاء لا رادا لقضائه ولا معقبا لحكمه وهو سريع حساب ومع ذلك هو حكيم وحكم كانوا حكومة يودا مردية ثواب حسكن كيف يخلو مدن على رب غيام إن الله إلى يقومه وحكمه وادوم ريشكوا جبيا أما كره ما يريد الشعوقي أو ربو كل خوائن الإرادة الله هو جزده وما تساور إلا يشاء الله إلى وح دون ما هني ما كردوني ميزان حدادا ثنا وخدني وحسن إبرة دوني حدادا ثنا توقع درنتيهم يا يوهل الذين آمنوا حقروا ما يلو لا تحلوا هبا ناسينا شعائر الله يا دينك على ماياك دينا بقهرزان هبا ناسينا شعائر علامات الدين بعل وحدنك على ماينك سقطوا صنعيونا أي شعائر مناسك تبغوا رئيسة حدك يا رميزة تفصيلنا ما لش جدنا بلا حرم ذلك يا حدك يا حد يالك مساجدة عدنك أقمنا دينك إلى لي حلامات قوانين الدين ترى لا تحجري حرمة يا أيها الذين دقوا آمنوا حق إليك حرمة لا تحله حبا نيسانينا شعائر الله أبد دينت على مجال كذا إن تقول دشان حبا نيسانينا دورة حجارية كم مرة خاطي خينا يا شعائر الدين الامور جيدين ثلاثه وحالكا كموقت امام في شنو سغنياهي وصدق الله في قوله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كل داويدي اي باتي خري يا جاتي خرين ويدو او وحي اي باجعلها لا يجعلون ويدو او وحي اي برنامج كان يادكو ويدو ما ديغا دون باره ارجل با الى هذا الدبن مرتد او ووحو سره لك اي زمن ايش او جعلاتي أو تلبس أخي لفج أظلمتي دردال باتاي أنا لغريجينة لا تحلوا صاعير الله إلى ديني سعى موج كذا حبنا يسنينا هنا بقرار زمان ولا شهر بل الحرام حرمة دورة بلا حرمة لا وافر تراهن مذا أهن سدح واش حجال سدح واش حجال ذو القعدة وذو ذو الحجة و سأتالي يعرف يا زكو سد على واسعا يا هجم وقار أفرت بلود أي أشر الحرم لينا وحيك دوائهم أشهر الحج يعني بنكدر من الحج أشهر معلوماته وصدح بلود سد على بلود عشقا شوال بك باللون صفرية سأتالي يعرفه سد على أشهر العجبة لينا أشهر الحرمنا وسأتالي يعرف يا زكو الرجل إن عدة شهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأربة منها أربعة حرم أفترى بلاد حرم ذلك إذا ضاع شيئا من هذا أبا الأول أي المرلاطسي بن نان كل كبشة حرم إلى هذا حرم السياج دورة كبشة ودخله قطيع إلى هذا قطيع جلية ولا شهر بال حبا ولا الهدية حرها من الله واضح أدريك البيض لكينا أيه أإلغوك ورعال الرب حرها إلى لي شعائر الدين الله بيكمدهين وهدية دين تبع شكتين دي. كل أولا الهدية وليه من الله وذي حب الميسرين ولا القلائد قلائد واحد حرها أي أنعابيهين أي علامة قوة الله قلية علامة وعي طائبة علامة ده نفسه ده ولا القلايب على مرا قرط العقول إيري إذا رحبنا يسرين سلام مركي حوالي يا شاعرك يا جدي يا بريه اللغات لي هي حاجي لي مادن ولا مينا كواك صديا البيت أقلك الحرام غيم قال لزيارتي وللعمرة ولالحجي وحاجيال ما كيو صعدا أما ومحتملين أما وصوبقنايا كوانسح قال لي دور مرتي اي بو الى وليا اي مرتي وفد اي بو الحجاج والزوال عمار والوجات تكفي سبيل الله قدولا يا اما عمره وسوده اما حج سوده وهو فضل الرحمن مرتي اي بو الله يسعدك انا نسيك ولا امينه كو وقصدايه هودوانينا او هبنا يسالينا البيت قصدايه الحرام خرملة لزيارته وصلاته فيه والاعتكاف ولأداء مناسكه الحج والعمرة كواوقص على دور يبتغون يفضل بايا فضل انجزه لين ربهم كذا بايانه حرم كين الله وصعدان فقرب داعنا ووتن وما شاء الله جربوا حركي صور بيوتان قد أيوا أفننتي سورة البقرة أيان قصهم مرني ليس عليكم جناح أنتبتغوا فضلا من ربكم هذه الأشياء بدل عنا قدناها دينتوا قوة قشاي لكن إسكالجر إن بدل عذي يشيرغي أي مناسك لا وعا وملكي لقودنا يا مناسكي ومعدد عمل بمال بلقوته إنه دعماشي حجده وعادي خائزكي لالي توبه الله بتعضى حفل لك هذا الحجد مايه إن شاء الله ملكي عام قتم هذا عملكي وعملكي ملكي يوجد أدقودتك كتب عوش هذه الوضو وضع يفتغون ايه قد البعي فضلا رزق من ربهم خضي قد البعي وررضوانا فظقدون كل يومها خضان اواتون ايانو افادته ايكو قدل ايان حرمك اي عدلي اي عمرلي اي صلاة اي اتكافلي كل او قر يا اعمل كبال خيالك يكون صلاقاتان مساكين الحرم بقل كل, كل الريالبون وكل كل صلاه في كل قريه دوكل كن اوجج ريموانن الى ال مدينه والرا دينايا اماها لصيب وقالت يا الذين جلي سوما او اذا حللت حتى الحلال نغتان وا ماشي حاج يا عمره ادمي سيرتان وغودتان فاسفادوا ولا يجري منكم هذا دور هذه الجيرتي او قفوا كوديباي كل قالدي قريش و الرسول يا اصحاب تعودي ديي اني عمردي قوتان كل كان يجي اني عشك يدي ديين ديين دي درت حكو حد قذبنا سكيلالي واحد قذب ليله حداهم وخرسينين حقا يا ولا يجري منكم نصنيدكم عن بارين شان انا قوم عراء عدد قفتان هرمكو ان صدوكم بعد ابو عروتين بنا اذنك اوين ان المسجد دي مسجد عديشه الحرام حرمه لا أنتعتدو. أن تعتدوا إن أحد يبتاني ينتائي ذنك وحنبار فلا تعتدوا حكو أحد يبنا وهذا هو أحلي إيا لي تبعي جوجد هذا القيم مال فمن عفا وأصلاحا فأجرموا على الله هداد عفض قطخي وعقو إيا لي حرير كينين هذا الجيسو أبا القدوة إن بعلقوا صين أيها هداد قفخوا قنلوبتي قف. قف. أدخن لوبتهم أدخن رجزتي ولا سي والله قفعنا بها ولا, ولا يجرم منكم من لو سندمكم حبارين سنا آنوا قوم تدعوا هذا قبطان أن سجوكم إن إذنك أهودا ارتعد هذا عن المسجد إذنك أهودا العرام حرم دلا أن تعتدوا إن تجدوا دبتان وتعاونوا حذابهم من أنت على رميس يتهين إسقان سيوس قرقارة على البر صم فلك وعلى وحي وناقة مأمورة إم جذنايا لعنس كسيه وتقوا إسكالا لنتوهم في عين فسكر الى الي يا بنع جامع النسخسيه ومدرو دف شي كنكاه شي دنكاه كاد حما سو من هذا رقتان يا عبد مدوانا كجيره لا ان يكن ولا تعاونوا حيث ككن سينين على الاسم الجنب جري او عقب كن ربي وقل اي ول ديواني قردروا من ادم كلم ماقه من نقعان النسخسيني متعاونوا على البر سما فالكركي اسكو جرقارا وتقوى اللا كعبسي كركي اسكو جرقارا ولا تعاونوا حيثكو جرقارين على الاثن دنبي قليل كركات ايوال عدوان قرد الرئيسي تخلوه لك قرد الرئيسه ايوال تقول الله اسئل علي سريعاتك وحرما فبذين مغلى أمرا ونحيا الله مغلى إن الله يبوينا شديد عقاب حنو جنتيسا الله يدرنت هايوه إيمان دهوحا نوجيه عصاه ألاعاتيي وخالف أمره والفسدييي حرم عليكم الميت آيادا آياد دي هراعي نكوت الماني إلا ما يطلع عليكم وعايتهيكا ليس أضعمه انتذا اللعونه وعايتهين دونتا خبانشي وانتذا اللعونه وانباناني بخته أوهوريه بيك حولها اللي قعده أصب ما ينافكو نورو تاكن أيها حيقة البعضوا فاركا، ما رأي ب ما رأناه، وحين لوجود رجلي، نف نفته لوجود علي ولا أجيء، كارون يقال مثل وجود دليل، نف قد كرعي، مثل كلا حرديا، بهالوحوه دليل، قلنا في لوسو قارن، يا يوحى واحد عشان أنت، يا يا لها اللعج وروح تضمن، تضمن كره حرامه، لا ما أقوله قالت على، خدي وحري حرمة، وع على خبي، عليكم كركين الله جربي الميتة. بختينا عن تنافذن ذي وبختي من العنتان والذين كرّبي ودمو بيجينا والذين كرّبي بيجلا بالواقين أيه ودما مصفوحا أيه بعد ما يو بي نافل كسب ما يو كلا داسو مال خرب اللقيا كان ما وما لقب كولك إلا قدر كاللسيد ديناي كولك الدمكة مصفوحة يا لدينا يا أما ديقى فهد باركي في يا باركية كاليها إيا وضمها حلالوه أبي فاريسي كذالي كان نافكا ماركي الله قالي هلمك يا عرق وحرع الرعا إيا كوهر الله حرمي كان نافكا غنتاما يا إيا بأبوركالي كان نافكا نولكا السحودوه تحسى الله حرمي الله والأحمون الخنزير ففار هلمكينا والله حرمي أفر وماذا الله عرمي وهي الله حتي برسل المرنى لغم العقادي لغير الله لغير اسم الله ألا ما في عيقه به قور عيسي وخطنا وهان نخضه وأغضب أن يفكر مركه لك ورأيه مجعباله قور عيه بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك هو إليك إله نفكره لأبو رأيه إرسيه ترسابه قور عيه وتقبله مني حديث لا يرانا بدوه ما لا أبمن لنا هاي حديث لا ساق روح دونه وحرام وباية جاهلي لا تقدرني والوعي مركاتي خلينا يا لي مركي جورعي أن كده واق في جيل وأما واق أما واق هاي دي في جيل لما أقوله ما لا أبمن لنا هاي لما ساق لي كرو سوحوه يوال من خنيطة نفكا أكسامي أنا هانتي لقطن نفتي يو أبوري نفخة عبور كودينتي يا من خنقة إشنا عارم لحول موجود ويقيل كنجرا النفخ أو قالوا ضارك أنت كذا لبطنه عيني نفخة دلابيره ليك كبرخ البيسي بحمارك كذا ليك يساقب هل كان مسمى الله ركويه أما اللقون تمرجى لوجود بنائي كذا نفخة سر القيد يعنى القيد الموجود لي إشنا اللمع كلا والمترادية كذي على الفي كله علي والنطيعة متكلا هردي لي وما النفق أكل السبوع تغابعني إلا ما ذكيتم وهي أدقو رعدانه من هغلة انت إلا سوشة إلا ما ذكيتم شمتان ضمبأ النقنيسة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيعة وما أكل السبوع شمتان إلا ما ذكيتم ونفق هذه اللعياتي قلتك مركو كداعي لبليونا في الوقاري أم اللقنع قويييي كسوه نفسي قبل عيسى نو لوجاره ولا براي أما جودي قال بيقول عليه وقال لك وراح نف على شكل ردي نف بالوجاره وقال لك ولا باعنه على شكل ردي نف بالوجاره وقال, وقال, وقال لكن وحنا جورع كل على لومي الميتة تكون على لومي ما است اقتهادات جورعه حلال نغم مايو ببنسي اللو جورع لما يغن طفرنا ما وما أهله لغير لا يجور على لوب ما أفرط أعرس إذنا أكو مجدلا شنتا عندن بولد وما جد حويه على نصب وما واحد جويا أي مركي واحد جورع يعني كوت الحجرين جيران خان اللامو جلا أن تدي إلى بلا قريو عرفت تطرق لي مش لكونت العين قريه او ولا, قري. ولا فيقي او ورموك برنا كذلك ومجلسه كرنا كم بقى لا شنطق بقى لوجود عريدي جري قريه هذا صار متبال اقابو بنا امباران يخبي متبال وجود القري نهاري يخبي متبال وجود القري منكم من غيركم العق وعساك دول ياله نم باس الفجيو كأنك لور كل ما صوب عليهم أخوك أنا أمرني خبي أبشر ويا نخزارة نحن نخبي بأخوك أنا ونتكلم أحمد شكو ما يلا مارخي إنت ناقه لشبوري كله المدرسة أنا قم مدرى أنا ما منكم أذانا إنكين ناقتشك تيجي أنا قم علمه إللي متبال يا بخته ويتكلم تيجي يادي لي شن هم البادي لي كان تلا قرينا قريها سي وأخوك أيشان جيران شري ما ابدا جاي استخاره بدا مسلم ذاتي او اذن له هذا وخه لو سمينا اي استخارده واجبنا ماها سننا ماها حرام ماها كرهنا ما لماذا؟ هو واجب استخاره ما بنا هرغه لو سن هذه هينا والو جيله استخاره ما بنا حرام هذه هي داف با الاستخاره ما بنا كرهه ما بنا داف أي استخار الله صميا محاو محي إنك جبرت أن حواء جرته إنك علي ما جرته الله بجيب النبدون بير إنك دقته على إنك دقته سكام فرته ما خايت فرته إنك مجالد أن جدادكته أماطا إفديكته وحات مضاحة أي استخار الله صميا لم الرك عذول أي الله كلا يا العوالدة ورسولك عليه سلات وسلف وبرئ أصحابه اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تغدل ولا أغدل وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني و الدنيا وعاجل أمري واجلي امري فاصرف عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به ويسمى اجتك انت انت لما رعيتك فعدنا غير من غير الفريضة مشك في حنيه وحي وابشر الله قلبي سكن حيه اقول لك كل كافل ما جيرو يا يديك كتب قديم الدين يا وخصوذن من وح لا وي دي ما وحي ماموره ei ammuvajiva, ammussunnaa kuudo, Adam falu likanin, kuharami ja maklu, Adam falu likanin, voi hymmuva ha isti kara sammekolkaa, amma tavaila lafiriyo, amma tuzmahla warfio, amma kitab lafuro, haasada mansuhoi, vadin jahiliin, va antaa saksimuina uaku kaise tan bilajlam koriyo, tällikum kun diinkab اليوم مانت أي أيسا الذين قالوا قوستان الذين وعى كفروا قالوا من دينكم كقوستان أو وعى ياركا في سبب مالبلغي من جزيرة العربية فلا تخشوهم أكبقنا واخشوني أني قال الله يقبق اليوم مانت أيان أكملت دمائستري لكم دينك دينكم دينتي نيمان دمائستري وأتممت واب عليكم نعمتي عليكم كركين نعمتي ارواقه دي باندوشي نكبور هي قرميتو وان خال النخدي لكم دينكا السلام الله الذي كرال دينا دينان ديناان فمن روها اول دور لا دي في محمسه جاجو ايها غيري غارسيساي غير متجاني فين يشغاويل غير غيرك ليزمن تم دي قالو مدله انه فايسا غير محرماتك كو كنولان كرا الى <سؤال> او مالا <سؤال> بدكو كارو فإن الله يباوين غفور الله دافي حضوعنا المعرمات نفنهوكي رحيم الله نحري سنعي وانقفك عقابيني حرم الله حرمي عليكم كوركينا الميتة البخت والدم ديخ سمعي والأحمل خنزير الدفارين وماهوهلا كيلوهوكي لي لغير اسم الله الى احمد اشي به اسرة والمنخنيقة نافكي اعجمي والموقودة تقارون لقدلي والمتردية قد ما العضي والنطيحة نفك اللهر بي وما أكل الصبوح وراظ هنا إلا ما ذاكيته وعاد قول على فقاله وحي آده مرمان وحي باحل هنا بس قاعد البنانك عضيته على الماء وعاصل لهم الضهن فقاعد الوحو عدالي قرانك وما أكل الصبوح تقاعد قانا ديقوا حكومات ديلي نفك السكاد دي انتو كاعوني كرو كعوني حتى ابنبكو بقارتي نابكي او لقاقايا ايش اصيل عليه حتى ادبرت مريزينا او ديك سمي انتو سيب بميت فدلوه احونا باقي قادا اذكر ايضي بابا كتري اوما اكرا السبوح اوما قتلا السبوح اللقو ماليه اوهو الدلال لقو مورا اوهو حنيبا اللقويه طبعا هدوه نابكا قابسادو اصبول لقو فندبوكو بالله بايا عروش يميله نقول لا فعلاش أبنان كتالمة علاش يا مسك أبنان كاتالو نفي هذاي كوجيرتو أبير تمر <تصفيق> كتمرسو بيك بودا أداركدي إلنديجان نفكو جيرين بودي مايح هاس بود دليلي قلعي أي أما بيك بماله نفدر كو قرتي إيشلون إنه هنا يي تركي سملك دقاقا يي إنتي اللقاونا يه اللقاونو حلال تعالى وما يأكل الصبوع وربوهم عنك إلا ما واحد قور من الخمسة الاخيرة منخنقة كب الله يا وما بعدها أما أفر طهورة بغتي يا بيت يا هيلب دوفار يا واح مرعكة اللي قلت برئيين يورعكو محراله بان سيقال خاصيدي وما با الله عرمي أفر طهورة شمت أنتم على دورو يا وما دبعوه إلا برئيين على النصوب على اسم النصب سانة مجعي اللي قلت برئيين أي الله عرمي وأن تستقسموا هنا وعقوكا يبجتال في الأدلة من قريه قال لكم كا حسقنتي اليوم ما أنت أي ليس وح قوسي الذين وح كفروك على من دينكم أيها أي كقوسين فلأ تفسوم حكى عفزيننا وخشوني أن يقلا يبقى اليوم ما أنت أيها أنا أكملته رمايستي من دينكم دينتيني وأتممت وانبرهي عليكم كركينا نعمة برواق لدي والنعمة ليلة والراضيتو والخال النخدي لكم في دينكم الإسلام إسلام لماذا أي دينا دين آن دين كرال النهضي اليوم ما لنتعلم لأي شيء سجلاتك عرفوا سنة عشرين الهجرة حل حي. هجرة حي. النبى سنة كي تمنع أوسى عجيب ولأجد أنك ضعدي سيداتا قريبون ولا كل دينك كامل بين قوتي كل ما لنتأوي بسيط على سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم ويجري أي من دينا ويقدم حدوثاً وافقين دين ماهانا كامل بايدين تنقطين همان روحاً ومضر الله بذاتك اليو فيما هماتات كاجو غير متجاند إساقلوا إلانا لإثم دنبي قليك النفضة النفطي اي بحدوتها قيّي اي فإن الله إله أفور اللو لافا يو الرحيم ونحريسا ايو يسألونك ملكا وحي باقتك ايووحا إنو شاوهي جري هاي جاهلية اي افتامر كاي سو دغين توبن كا وا لا خريمي لا ييري وحاي سو موجيان سيدي وح لا دونโกي سؤال باتيني كل كادان نبختي حنين ان اورا هنول كعبيني في البدو فرانن حنين معن كل راني نو فاشاناتي قال <سؤال> تعالى الاو نسألونك أيها الرسول الكريم وايكم ودينا يا ماذا وح حل لو بني لهم يكم وما انه على لكم دونان واحد كتر قول رسول الله وحيلا لكم وحال لين بنيي الطيبات اذا واحد ماشا كترتي واحد محرم كاللديده خبيث انويا اذا الوح ماركو قيسم الله خبيثي الطيب كل لا يسكوي الخبيث هو ولو اعجبك كثرة الخبيث فتقل اهيئو يلبا سيلا لي وحيلا حرميوها خبيث وعيكم وايدين أيضا ماذا وعى وحلا اللوبن يجي لهم يجا يقول وعاطرة وحلا وحال ايدين على ليجي لكم ايدينك الطيبة وحونا سنة ون وما بال ايدين ومن الجواريي كوا وحتابعه مكلفين ايدينك دراية تعلمونهن أكبرتن الله aku no ona thamma waay amsagna kabtan alekum korkina ani waayna ninnaa ko dagmin laakin arabtu yadu taka waal hayawan ka ku jira ama simbira ama dugaga hayawan inta حقا dugaan kana aygo oo kale ruuga hadin wax la baro maadba ma yiraahdan qolka wixii wax qabanaya shardi wuxuu wax hada dirtana dirmaaya hada tirajogna socsanaya hadu wax qabtsana anoo ku qosimaaya koladu intu qabta iskaannu xal ku ma qaban waxa alraba annag kii dilo qabto laakiin halka iska taago oo وما بها اللي دين بلنايهي حلمتم قادوا حبرتينو من الجوار كوا واحكاس باع اللي ايركي اي اي ابو دي اي اي اوحي لمدة شنبراه اما حقي دقاقة ايدي اي اوحي لمدة واحلباري موكالبين اي دينكوا ديراية ومارك وانو في واي اي اي درتت اللي ما درته اوو سن واحوبر سنين اي ادي بحسقباتين او ديرتاي تعلمونهن اي دينكوا او دريدة ايه جوجينة فور يرمدة فوريوحي الولاد غنظة فأينو علم قاتي مما كبه اكبرتين حلما ما الله الهو اذينكا اذين براي انا مما وحي امسكنا اي قبتين عليكم اذينكا اذين قبتين لأن قتلى ولاد اكل لكن معنون اذو كو لكن مركو الدليل فهدو كاقورة اذو حبكو موسا قبان اساق قبصدين حلالنا كو بن ما عليكم بالراوه قول يا عديسي بسم الله مركب الرحشاد اورانجا وقول عينك حدا ناب قوتك تمدي مرسان نبدوت خاطر حد النف بعه ناف قال لوقف زي يا قورعي بسم الله اي بوين مجي عليه ارجص مركب اي ماشي بيركو فسقوا لي لا بسم الله الله اكبر انتي لي فسقوا مركب دي باثو واتقوا الله ألا كبغا إن الله يبوين سريعون حساب حساب تألدت دجيوه أم كأتراض البدل وهو حسابه مدعن كبضنين مال بركات وصدق الله في قولي أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيه قول صباح الله الله بنا اللي سعرين في والماتي والله كالهرق كالهر كالهر الله تلق لي ناربيو جنة وحي الله تلك لي جنة وحركة لأيان أسحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وحسن مقيم اليوم مانت وحي الله لكم وحي الذين من نبي الطيبات وحيثنا دمانتي وطعام الذين قوة الكتاب كتاب الحي الذي يحنتظ حل حلال حل. أي لكم إذنك مؤمنين إذنك قوة الكتاب يهودي النصار كقول ذلك انيربك لا يجا نتكوت ان تدوا الوالدين حلال ان هذه لا ي وحلال لكم واليدين بنيي اطيب الوحش عن يديكي واليدين بنيي وطعام الذين كورهم قريقولا هي غورعوده وتل كتاب الذي قال توربان وهي سنه حل حلال اي لكم انكن مؤمنين تا تا. أما من باب اولو وطعامكم إذن كعنددين يقور إنا حل حل أيها الله أهل كتابك إذن يأي قرحة دين قطع والمحسنات قبلها حرة أيها الذين بنى من المؤمنات إن تأبر ميته كمدة وأكل الذين بنى ومن الذين كمدة قطو الكتاب وتلياني الإنجليز يأيه أدقى قرسن من قبلكم قرحة كتب أضمت ذي ميل لكن قوض حورتها فأقو سنكرتان إذا أعطيتموهن حدثين أيسان أجورهن محريه الكوضة محصنين إذنكو قردن له غير مسافحين من يشبه يزينه أندن لعين ولن نتخذ أخدان وديه سادنا أنان يلني ومن روح يكفر بنيا بالإيمان إيمان كخبك ككفريات بنيا فقد وحببا حبيطين وحبتي أمله وحيء سميلا وهو يسدى في الأخيرة معلمت الظنبي قيامه من الخاسرين من التعب كوضبعي أيوك مدي سلاة إيام الكوحب باللهو الوضوء الوضو الوضوء الوضو أعيدوا أفردين شكتين فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومصحوا بالرؤوسكم وأرجلكم أعيدوا أفردين سيكون لو أخذي أفرد بين ظهائر المسلم وحا لو دري او اي قار كو دالنا ان توجب بالنيه وحا قاتي قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الاعمال بالنية كل كان نيه سنباي كو نو قونايسا إذا اذا قمتم تا اي اي بنيه الليغا غران ايا وحا كل قول دا قاري كو دري ارتي يوجه لا بلاغه نية انا يدوجت koojiga ku xige kam aan ku xigeen madaxa lugaha uu dambeeyay tartiibka waxaa laga qaatay xilki rasuulii leeydatul isa iyo almi'raj ma salaada wajibiya ila inta wafee uu alayhi salatu wasalam wani lugaha kama billabn tartiibkaas uu ku waday asan laga qaatay فقصلوا هذه الليلة إنا كبيتهم بات مرشلية أوتلوا ويساقبا ملابك قربان أو قولين وقالوا قولين فقصلوا هذه وحماها بندقين إذ بيه يقع ناشا إسكا تاقطين قلوا كان فروضوا الوضو يا أيها الذين أددتك آمنوا عقرهم إياه إذا قمتم إذا أردتم القيامة حددتك عدونتان إلى الصلاة صلاة لوكعو أرطوا ويساقب لأن ملي عكرتو فاغصنوا دقا وجوهكم وجيالكيني دقا وجدي وامارو بركيا فوتينتو دعيسا وأوضروا دقا إلى دقنا وأوضلع انت سأواجي الله يقام وأيديكم كعميالكين تعميهي مركوة اللحاتيدي تعانتو لنلدقين قل اللهي إلى المرافق حصولة انت لقاك حيا لدقا يا وانسحوا مسعى في رؤوسكم ماذا حد والله انت بألا مسعى يا وأرجلكم لغيهين دقا الى القعضين ان قوي ذا انت لقى كارف ويس بيوتا والقعضين باتا ويس كوين جلتانا وجنوب وجنه اما بيعان للك الميت اما شهوكم وان كنتم هداتهم جنوبا كوى جنابا قضى هداتهم وهوى للك الميت لفلاتا السبب الجناباء اما جماع واما خروج شهوة فالطهر ملك الله ما يرتون ايه وان كنتم مرلا كوى اذي امدا وان كرتان او على سفر سوتكر كات باد كوجوكن بيو مواجهتان اما هو ايل قد مسوگه بعد باد ايجتان او جرحد يمن احد قف منكم من من اذن كميدا من الغاردي كورتك وسل سخروده او لا مسومون نزا حوالا دالو قل موتان انت امرك دحدينه اذا فلم تجيجو هلي ما انبيو اتيممو سعيدا قسدان طيبا ظاهره امسحوا مريع عرضا ترخض الله مريم مايو بوجوهكم وجيالكينا وأيديكم لعميه إنا اضمرين عيسان منهم من الصعيد عرضي أي عرض اضمرين عيسان سيدا إبا إذنكو سعلي ما يريد الله إبا من ربو ليزعال إن عليكم كلكينا من عليك جندي ولكن أي شيء يريد إبا وحدونا ليوظاهركم ليو إنو إذن هفاق وليتم ألا إنو لم يستروا نعمته برواقه ديش وعليكم كركي نبرواقه ياي لعلكم مجننتينا فشكروا ان ار بكم هذا النعمه وذكروا وخصوصا نعمه الله الا برواقه ديو عليكم كركي النعمه اي الاسلام ويا ايمان يا نعمه مؤقته من المقيم وكركي انك تبدي ومثابه الله الذي بلغك فصدقكم وإيه بإذن قواتكي يبالنكا إيه بالنكا إذ قلتم كورتات ترادين سمعنا إلى أهو بالنكا إما قلنا وآطعنا وارتاقي أمرا ونهيا يالي واتقول الله امنوا حقهم ايهو كونوا واحا نقطان قوامينا كووكو في الانبادان واحا لوحي اوامينا اي لا ينفري اي حقوق اي واجبات كووكو في الانبادان نغلا لله الا الله قوارتاد واحا واجب كاوقو مايسان اي واجب امامور اتقذان ايسان واحا منه اتكتاد ايسان هنقطان ايهو ايه ببرك لانكرا يهيان نقون كونوا نخلق وعمينا، كواكم مثباً، إلله اللي عجل الله، إلها درتي، وحاقكم ميسان أدا ما وجب عليكم، وحينكم وجب وجود شديسة، الله درتي، أقوكم شهداً، حينكم مراق فراية، بالقصد، عدالتي يا كرسات، ركوما رفرايسان، وعذن أعين حشاقين، وحاقت هاي حقارين، ولا يجري منكم لسان حينكم عمبار، سن آنو قومي. ستعرض قفكا على ألا تعديه أو قفكا ألبان الله يوابل وحده اللي يجي من خاطره هو قلعيني وحده حديم يلا حمامة عماسيد هذا كله أما يسقفي من دون هذا كوبابين رمتها عجل هذا كوب رمتها إيش هذا هذا حيا ربنا ماكرتي مايا حكم ما اللجوه اللي يجي أما اللجوه أما أخذ راكب دارنا كل قفكا كله القادم إسرعوا إيك على الجري ولا يجري منكم لسندكم حبارين سنا أنو قوم قد عرّض قبر على ألا تعذروا من إذا قرصورين كركت لسندكم حبارين هو قرصورة كثيا أقربوا لوانبا بدا إذا كعبزي أو تغلا إلى كعبسلا وأنه قاتن إن الله بوينه خبير حق قال بما هو أن لوحيها تعملون سمعين عيسان وعد الله إبواي يا بوهي الذين ددتك آمنوا حق مييي وعملوا عمل فري الصالحان أما شصوبا أوحي فريد الفري أما نهان نكتين وحي لدربين كبه سبي كواه وحيبهم يا بوهي لهم إن إليه مغفرة جنبي الدين أوحي جنبي الكلام لودافو لودايي واجرنا بالجد عظيم وين بدن ابلغك وين بدن وهو الجنة وما فيها وما جننه يا برواقله غدي هذاك جيرتك قد كيفنا هدي لاشغاي كون حمانا والذين كفروا حق ديني وكذبوا كفر حق كو ديني وكذبوا كفر مواجو ديدوا كفر دي حق كو وكذبوا بآياتنا آياتك النقا الديني أولئك قوانا أصحاب الجحيم نار الجحيم الليلة تتكالا إياه قوارا إياه أي أين الكفر والتكبير في دعق لديدي هي الدين للديني لبدا إياه ما شعر يا أيها الذين الددتك سبب النزول بإلهي أي نتلمان إن من يهود أي نبقى شرقالو صمعي إن تهدو إياه تربية جالودك سرحي من يورم عن توس أيا منكنا لا دياري تربية حاسفة يا كذا الخصافولا قلنا حنفية كوي ما ضعوا ربا ساقا كبير البهو شجع لكن لا شجع ماشي بوشجعته جي وحاطمت أفارشة كتكن إلى سبحانه وعزه وجله وجو أفارشة أنا جي يا أيها الذين دتج آمنوا عقرا ميري اذكروا خصوصا نعمة الله الابراهيمي عليكم كوركي نؤون نعمييي إذ هم مركي دمعان قوم تد يهود أن يبسطوا إني الفذيان إليكم إذنك أيديهم كعميالكوضة مركي النبي قال لقاح اللقوت وصينا خلفاء الراشدين أفركي و الله عبد الرحمن بن عوف أي الله سعدان فكف إلى أهبار خيبي أيديهم كعميالكوضة أنكم حقينا كل هو الطب الله إله كليه تكبق هو انزل اينك بقنا يسايا سايديني لالنا هو على الله اي بوينكك الا على غيري اعتقد الاول كده هل يتوكل حتى لا ترت المؤمن انت حق الرومايسي الله والله أعلم